عشرة. استمع إلى الجمل التي بين القوسين ثم أكمل الفراغات الآتية وأعدها كما في المثالين يجلس حسن مكانه اجلس مكانك تجلس عائشة مكانها اجلس مكانك يقرأ أحمد الكتابة اقرأ الكتاب تقرأ أليف الكتاب اقرأ الكتاب يكرر الطالب هذه الجملة كرر من فضلك تكرر الطالبة هذه الجملة كرري من فضلك هو يكتب الدرسة اكتب الدرسة